أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصنعوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ورزق كريم لما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لك ان ما يساقون الى الموت وهم منذرون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 سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الْأَعْنَاقِ واضربوا منهم كل بنان ذلك بِأَنَّهُمْ شاقوا الله ورسوله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 فَلا تُولِنُ الْمَأْدَبَةَ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ جُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ مئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن سيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا عدوان توني عنكم فئتكم شيئا ولو كترت. وأن الله وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَمَّا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصم الْبُكْمُ الَّذِينَ لا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 وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَتَقُوْفِ إِثْنَتَ الَّتِي تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذْكُرُونَ في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا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 قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا خجارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم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 فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا ثم تكون عليهم حسرة ثم يولبون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 وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فأن لله خمسه وللرسول, وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فاثبتوا, فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَّ الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالٌ لَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى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 إذ يقول المُنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّها أولاد دينهم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّها هؤلاء إذ دينهم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 شرّ الدواب بعده اللهِ الَّذينَ كفروا فَهُمْ لَا يؤمنونَ الَّذينَ عاهدتَ مِنهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة تُمَّ ينقضونَ عهدهم في وَهُمْ لَا يتقون.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 الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم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 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَنَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله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 حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يعلبون مئتين وإن يكن منكم يأتوا يغلبو الفم من الذين كفروا يغلبو الفم من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ضعف يكن منكم مئة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 غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله لفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى خيرا. يؤتكم ا ياتيكم خيرا مما أخذ منكم ويعفر لكم والله هو الغفور الرحيم وان فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوهُ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا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 تفعلون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وحجروا وجاهدوا, وجاهدوا في سبيل الله والذين ونصروا أولا Allahumma